وَنَصِيحَتِي قَبَسٌ مِنَّا ذِكْرٌ مُبِينٌ وَرِسَالَةٌ وَوَصِيَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر يعني كم سنة؟ يعني 83 سنة وكسور لو أن رجلا قام العشر الأواخرة من رمضان لا يفتر فهو لا محالة سيدرك ليلة القدر فهذا الرجل لو قدرنا أنه سيموت ابن 60 سنة وسيبلغ ابن 15 سنة يعني هيصوم كم رمضان؟ 45 رمضان 45 رمضان في 83 سنة شوف يطلع لك 3000 وكسر يعني العمر الفعلي للعبادة لما ليجي يتحاسن يوم القيامة كأنه عاش 3000 وكسر عابدا لله مش نايم مش عاش 3000 سنة تلتهم نوم ونصوهم مش عارفية وربعوهم ايه لا 3000 سنة وعابد لله عز وجل فيه ونصيحتي قبس من ذكر المبين ورسالة ووصية